فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 117. قال إنك لن تستطيع معي صبرا 118. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا 119. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا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 قال أقتلت نفس زكية بغير نفس لا قد جدت شيئا نكرى.